إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله عم من شرور أنفسنا وآثم سيئات أعمالنا ما يهدي الله أو يضل موتاه وما يطيل فلنتشيل له ولي المرشد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وpaths الجنة النعيم من حاد عنه يمين أو يسارا رمي به إلى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين يكعمل المجيء أما بعد فإن الضغل حديث كتابه الله وخيرا لها محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دي سيب يشتب لا إذا زيب الأخر مرة من ديها الأحكام الحافظة بن علي من حجر العسقلاني غيثنا سرر امرئ لي كذلك بلغ عن جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواقل من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبر صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة تعالوا بداية المتن زاب رضي الله عنه قال رسول الله جدهت قال ليس فيما دون خمس أواقل أواق أوقية هل أوقية لا تنقص أوقية تنقص أوقية هذا وقية تسيل درهم تسيل درهم دا درهم دا درهم يك درهم في أول شيء عندك بنس ولكن هذا هو المكان الذي من ولا المكان بما دون المكان يجعل من المكان يجعل هذا يعني يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان بما دون المكان يجعل من التمر، يجعل من التمر يجعل وسق المكان يجعل يعني صاعك دا كانت الدو برداخ باشا اول دا كان الدو برداخ الصاعك كانت الشيخ صد زال عن دو دا كان صوت وبيس برداخ افعال اذا انا اتوصى بس وقت فكريك قم دي بقليب لو اشت بوزن اشت وزن عندك العلماء عندك لو كان. ولو من حديث أبي سعيد شايدن... ولو من حديث أبي سعيد ولو من حديث أبي سعيد ليست إما دون خمس أوسقين من التمر ولا حب صدقة عين خمس أوسقين تسخر مابو تحبك ورحبك بوزقان بانزوري. وأصل حديث من أبي سعيد متفق عليه وأنسال بن عبد الله عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشرة وفيما سقي بالنضج نصف العشر يعني يعني أو أي يعني أو كان رباعا كذا أو إذا كانت بدستخوينية يعني أو يتجد عن أبوه أو يتجد عن أبوه كان عثريا عثريا بليتة يعني الرجاء كان بليتونة أو, أو بيرس يبقى ابن يعني وكان يقول بقول يعني اتو اول لما هناك رديها بيني يعني دسيت تويت لا نافوه العشرو يقدر سرده داك دا وبما بالنضع نصف, دا نصف العشر كده عندك او كان بعلن العشر وفيما سقي سقيا بالثواني او النضع نصف العشر طبعا بعلن لا دي ما بعل اللي كان مثلا جنسيه طيب يا شباب مع النبي موزه الاشعلي مراد في حفليا مراد في عسري يعني وقع عسري عسري الدق او الركاء اللي قالوا الصرح الذي يمت بماء بما يعني او رجي خذ عطاءي بارك الله فيك وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناب الأربع الزكاة والمغنية لا لو سأل بشيء نبي سجن الشعير ذو والعنضو جنم والزبيب يعني موجب يعني ترى والتامرو خرمة راه الطبراني والحكم حد سيرس صحيح الروال غليل ولدى على قطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصاب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف سؤال دار قطني للكذانين دفعة دا مثلا دار قطني ما بدار قطني لمعاذ بن جبر دشيتاه قثاء قثاء لا vamos على العثمان اين يتوصل بخشا ده في خيار هو دغتو خيار تلفزي اشاره اغنيه قصه وقتايها فهمي دغتو انك بس بخيار قلتوه قلتوه. او علماء كان او ولا كردي او ابو يعني او مطبوعه فهمي دغون القصه والله بطيخ في ظلين منطقي سودان بطيخ قذي شفتيها <تصفيق> زانيت بس أوي ك banda تمشي كديبي بطيخ قندورة لا ما لأبو داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطيخ فإذا كان الحقائق كانوا هم الرجال صاحب كانت يقمن بالشرب بالكيندورة عندكش شرب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 أسمع ذكر دعي زارق الضابط بزمن هذا بز أو هنا والقصب يعني شكل يعني قصب السكر فقد عن عفوا إلى سرنيا قصب السكر أو شكل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 أو وعن بن أبي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غر خرستم فخذوا لكن نقول الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدع الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحوا ابن عبان والحاكم حديثك الضعيفة بلام كضعيف إيش معناه كذي صحيحة بلام لثلث لربعنا ده بشيء ده في مثال هركات أشياء قصيرة كانت لبوس وقت إزكاة إيد قرش عندنا بس عندنا كورة لو تخمين تخمين أو ذلّ خورماي تبيني قبل خورماي هي قبل أوجدها كده مو سكانت يبيتون ولا بكرسيه صنداء أوجدها يصير بعشرة تقديرية و 400 شيلو تبي تقديرية تقديرية هو ده واسطة قيام تقديرية كل كل ربعني الثيكة، لوح ثيكة يك يا إما أو مش قابوس دوش لخوي لا يا يقول أنا ده أزوجةي دي ليه ده بس لا لو لو يس لو أنا عندك لي رؤيتي بس عندورة شفتي سند لي غزل الدوا ونيا يا ما أقولي ده قصايد ما أوين أوين هذي بعدين لما تدعوا زلط بدأوا ربع أوين زميلي كأنيا أكيسيرك دكيا سيباش سيباش شوفوا شو صار بماريد مش عم دخله بلي سيبزنيه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العنب كما يغرس النخل وتؤخذ زكاهه الزبيده هدي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 وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أمراة أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها أبتدأ في هذا يا صلى الله عليه وسلم من كتشرة كذاها وفي يدي ابنتها مسكتان من ذهب دو باصني زير جلستها فقال لها أتعطين الزكاة هذا أو الزكاة يوزيريدي قال لا وتينخذ فرمي قال أسركي اي يسورك الله بما يوم القيامه سوارين من النار فالقتهما ازي صياه بيدخو جو دوباس دي, باز دي سير رجقلامه ديال السدي وتينكاي لا بيغمل وخا صحاب ولكن يجب ان يكون هناك اجزاء من اجل ان يكون هناك من اجل غير يكون هناك اجزاء من اجل ان يكون هناك اجزاء من اجل ان ان أنا وراءه معناه ونيت وجد بوت علماء اللي بومنا بتاع الدين ورائي علماء. من حديث عائشة عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس. أنها كانت اوضاحا من ذهب ويقوموا من الحلي من زور, زور من ذهب فقالت يا رسول الله أكنزنه فقال إذا أديت زكاةه فليس بكنز كواهتك ويقولون الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون بسبب الله فبشرون بعدابين أليم كواهتك زكا... قال كنز فاربوه اگر زكاة ليدانه ابتكنز اگر زكاة, زكاة ليدانه ابتكنز خواب شاء الله عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع حديثا الى ابو داوود رواه الترمذي ضعيتيش تبرز تبرز الجندب كوابي غمبري غمبري خاص فرماني بأيما ذكر كزكاد لو انا دردين كوامنا له بوبرشتن بوبرشتن بخوشر واحد او كانوا يعدوا للبيع لا مثلاً مثل لو خلو أو يجب <تصفيق> ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مالك يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الله يكون هناك من الخمس متفق عليه طبعا ركاز سيا كاد اخوي لزاهليه زايلت 12 عند اهل الحجاز كنوز الجاهليه المدفونه بالارض كنزه كانيه كاد كان زيانة بس إذا زانين بو او يسق يعني او عثماني عن بلده بلده وعندها دوم وعند العراق المعادن والقولان تحت لكن العراق كانت معدنا معدن هم معدنك اه اا اا اديته الخمس خمسي للذكي يعني تنجك وانا عمي النبي الجدي قال في كنز وجده رجل في خليله خليله يعني كاول اا ان وجدته إن وجدته في قرية مسكونة تعرفه أقل إذا كنت أخذك إليه يعني خلق لهذا الشيء تعرفه تعريفك بأي شيء إن وجدته في قرية غير مسكونة بلان أقل إذا كنت أخذك لهذا الشيء ففيه الركاز الخمس أولا أقل إذا كنت أخذك ابن ماجه حديثك صحيحة وعن بلال بن عارث رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبليه الصدقه القبليه يدل الحديث على ان ما وجد في القرى الخربة ان كانت ان كانت مسكونه فهو لقطه, لقطة يعني لقطة يعني اذا لدي شي madam gun da gun da janiliya دينش مازهر ولا أخو أنا هردي وين لم تكن مسكونة فهو كر ركاس أو خم أو خمر ركاس في الخمس المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم وإن هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاس فالركاس لواجده وعليه في الخمس واللقطة تعرف فإن جاء صاحبه فيلو وإن لم يأتي كذا طيب اظن ما هو معناه دقيقه مثلا مثلا او مع ده قيمه تغنيه بكاملي دقيقه على الله سبحانك اللهم لا اله الا انت اليك